ما يعيدكم فيها عيخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض سطعا لتسلكو منها سبلا في جاج قال نوح ربي إنهما صوني واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ردا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا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 وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إتذورهم إن يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا رب فر لي علي علي ديا علي قال ذات يوم مؤمن وعلي المؤمنين علماء ولا تزد